ليحق الحق ويضِل الباصِل ولو كره المجرمون إِذْ أَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وما جعله الله إلا بشرى ولتقم إن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ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 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يضرب فوق الأعناق واضربه منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوا وأن للكافرين عذابا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 اللهم وين كيد الكافرين إن تستسحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عن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 ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم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 الله شديد العقاب، وذكروا إذ أنتم قليلون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخففكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورد قتوم.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 ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.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 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نَشَاءُ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من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 يَقُولُونَ أَمْوَالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُوفِقُونَ فَتَمَّ كُونُوا عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ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 قل لِلَّذِينَ كفروا إِن تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولدي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إن كنتم آمنتم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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من الحي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ إذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُم فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ضطروا ورأى الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.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 وَمَا تُفِقُ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّى لَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 يحرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين